أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق قرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان لا يتضّع الرّاء يستغنا إن إلى ربك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 كلا لا لإن لم ينتهي لنسفعا بالناسية ناسية كاذبة خاطئة فليدعو ناديه سندعو الزبانية كلا لا تطعوا واسجدوا واقتاريب صادق الله حلع